نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت فردة كالدهان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 ف يؤخذ بالنواصي والأقدام، فبأي آلاء ربك ما تكذبان؟ هذه جهنم، هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون. يَقُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ أَنْ فَبِأَيِّ آلَاتِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَا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 إن قاصرات الطرف لم يطمسهن إنس قبلهم ولا جان، فبأي آل ربك ما تكذبان، كأنهن اليقوت والمرجان.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 فبأي آل ربك ما تكذبان مدهامتان فبأي آل ربك ما تكذبان فيهما عينان نظختان فبأي آل ربك تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان 115. فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان 117. فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام، فبأي آل ربك ما تكذبان؟ لم يقم إثنا إنس قبرهم ولا جن، فبأي آل 112. متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان 113. فبأي آلاء ربكما تكذبان 114. تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام